بسم الله الرحمن الرحيم وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَتٍ لُمَزًا <سؤال> أَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدًا <سؤال> يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدًا <سؤال> كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ مُوْقَدًا 119. التي تطلع على الأفئدة 110. إنها عليهم في عمد ممددة